يمشي بك نوري بني أنا ورايح حصريا على موقع دي جي كيرو من النار دانا ماشي ومصالح يبتعي الحب اركينه في جبنا اللي جاي بكره بقى غير مبارح أهل صحبتها قلتنا بمارس أنا بويا اللي شيبت من النار الحمل يقضي وهو ما كسبناه واللي خانك كسيس وكطاغي سفرين النار النص يا جاي يا شبال الغدر متاح والسلكات والشكات يلا بينا الظروف خلت الصحابه حد كداش فقال اين البلد لولادين جاحده عندها هون واحده قمتي متلو متلك تليفوني قمت بادريني ولا نسيوني رد الدوارع خالد بشر خالد باشا خالد باشا عم تعالى دقيقه وداروين عيني سمولي بس دقيقه انا اقف دقيقه وهامشي سموه بس دقيقه كده تعالى انا كده بشر وداروين لو جابك حد بتحبه سمعني سابدك الحلوة اه ماشي, ماشي لو جمبك حد بتحبه سمعني سابدك الحلوة طب لو جاي فرحان لخالد باشا عم واقف بس ربع دي هشوف حبايبه بص كده باشا يا باشا بص كده اه فرح حبايب عم خالد في اين ابو في الجنة اللي تنبع عيدك ليفوا Tchau, tchau. الباشا بيقول هتدرب نار هتولع شمرات احنا كده كده على قالك ده شهاده حق عليها قدام ربنا انت عمرك في حياتك ولا ست كبير ولا صغير ولا في حلو ولا في وحش غير لما جملت كل الناس وخرت على الناس كلها والنهارده ليلتك وانا بقول لك الكلام ده من كل قلبي صلوا على يا جدعان الكلام موجه للفرح كله الكلام موجه للفرح كله يا جدعان مهما كانت سلطه اي حد قاعد في الفرح لو انت جاي ¡Ven a la mota Virgen Pino